ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصم ما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفوا بآياتنا وقالوا آي ذاكنا عظامه رفاتا إن لمبعوث إن لمبعوث خلق جديدة أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم قادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَنتَكُم خَشْيَةَ الْإِنَ فائق وكان الانسان قطورا ولقد اتينا موسى بالايات بينات فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْهُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أُنْزِلَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنَّنِي لَأُغْنِكَ يَا فِرْعَوْنُ مَفْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَذَى فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا وَكُنَّا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ نَسْكُنُ الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا